بسم الله الرحمن الرحيم قسيم م م تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك أَتَئْتِيهِمْ أَنبَاءَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ الْعَلِيمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا قُصَّ ضِغْرِي وَلا يَنْطِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَتِي فأتي يا فرعون فقول عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّثْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لئن اتخلث إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصادين there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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْخَاسِرِينَ مَا كُومُ السِّحْرِ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إن uh كما ترى الجمعان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 ق أَفَر أَتُم مكُ تُم وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي كين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من مُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَ مَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجِ نَا ان في ذلك لا ايه و ما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد قوم المرسلين إذ قال لهم اخوهم هو تكون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتعبنوا بكل يَخْشَوْنَ مَصَانِعَ عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ مَدَّكُمْ بِأَنعَ وَبَنين وَجََّاتِ وَعْلُون إِن أَخَافُ عَلَكُم عَذبَ يَو مِن فَكَذَّبُوه فَأَهْلَنَهُ إِ فِي ذَِكَ لَ ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله لَهَا هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب تَقُولُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ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 رب نجني وأهلي مما يعملون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا سيدين واتقوا الذي خلقكم والجبال التي الاولين قالوا انما انت من المسرين وما عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا إ تَكُونُ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَا إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ينون به حتى يروا العذاب الالم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مغرون اف يستعجلون افر إِتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السابق لأفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعر